صَبَحَانا الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ மியுன்கி தலிவ நீ சர கீலிய தன்சமல் மனு இன் فِي فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ في الْأَرْضِ مرتين وَلَتَعْلُنَّ ஈஸ்வரச்சினி ஓ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدُ مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْمُلْكَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم لَنكُم اكْتَرَونَ فِيرَا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يَسُوءُ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ دَخَلُوا فِيهِ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَرَسٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَغَشِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ஜிதமலுமியூ வலிச்ச